بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت اذا السماء فطرت واذا الكواكب تثرت واذا الكواكب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا الانسانه ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك 119. في أي صورة ما شاء ركبك 110. كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عنها ما ادراك ما يوم الدين ما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تم وَك نفسُ لينَنفسسين شيءَ يم تَمكُ نَفسُ لسين شيءَ وَ الأم يَومَ إذ للل